أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم سا كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يكونوا تسمع قولهم كانهم خشب مسندة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 alleen maar ik heb ze vergeven, of heb je ze niet vergeven? Niemand vergeeft ze. Alleen Allah vergeeft ze. Ik die السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قَبْلِ أَن يَأتِي أَحَدٌ الموت الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِنَّا أَجَلٍ Kijk eens naar